الفصل الخامس في ذكر اهم شروط تحصيله وبعد ذكر الاسس المتينه لابد من شروطه المعينه وانني على الاهم اقتصر وعن قصور في البيان اعتذر شروطه قدر من الذكاء ما ابعد العلم عن الغباء فمن حباه الله فمن ثاقبا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 فالتمس الانفع والاهم واصرف اليه يا بني الهم ولتبدا التحصيل في مقتبل عمرك واحذرا لذيذ الامل وان اردت يا بني الاخذ عن أولي الرسوخ فاقصدا اهل السنن واجتنب الاخذ عن المبتدع فربما تبلى بحب البدع فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه او مختلف وتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعه ممن خلف فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف لذا لا بد من امرين هما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 واشتهرت لديه مصيانته فذا هو القدوة فالزم مجلسه وحقه احذر يا فتى ان تبخسه ولا تقيد بأولي الشهرة في سماعك العلم فرب محتفي بالعلم من ذوي الخمول أنفعوا لطالبيه في الزوايا يقبعوا لا يمنع عنك الكبر أن تأخذ عنه اصغر منك فهو غبن فعلما ان كان منك بالفنون اعلما وللمسائل العظام افهما فقد روى الاشياخ عن طلابهم كما روى الزهري عن مالكهم والاخذ عن شيخ مشارك اتم نفعا لطلاب العلوم واعم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 كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحفي فلتثني ركبتيك في المساجد مزافنا لكل شيخ ماجد واختر قارينا كي يشد أزركا وشد إن رمت العلام زركا واحرص على البكرة والتبكير واهجر لذيذ النوم في السرير ثم اهن نفسك في الطلابه ان كنت يا بني من طلابه فانه ان تعطه كلك لا يعطيك الا بعضه ونقلا من لم تكن محرقه بدايته تخلفت عن الضياء نهايته ووزع الاوقات في النهار والليل للحفظ والاستذكار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 وقد مضى في ثالث الفصول ما نظمه حماد في بيت سماء له تغرب وتواضع واترع وجع وهم وعص هواك واتبع وقنع من القوت بما تيسرا ثم من اللباس ما قد سترى وذا الذي ذكرت لا ينافي تجمل المرء لدى الاطياف فربنا جل جميل ويحب لنا الجمال والمباها تجتنب ولتتحرى الحل في ماكلك ثم تقلل واحترس من بطنك ففطنه المرء يغطيها الشبع ورقه القلب توارها المتع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 بما به يستمتع الاطفال والفارغون الهمل الجهال من تافه الشراب والمأكل فذاك يزري بالحصيف العاقل مثل البطاطس والاعتدام بشطة تخنق كالزكام والاسكريم وكذا الجلكسي لا سيما انقرنا بالبيبسي لا تشرب البيبسي ولا الكوكا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 وكالزبيب بكره وتسالي مولاك ان يمنحك التوفيق وان يسهل لك الطريق الى اكتساب العلم والمعارف شتان بين جاهل وعارف واحفظه جل شانه يحفظك كما حييت لا تعدل بذاك مغنما وهو وصيه النبي الاعظم للبحر عبد الله حبر الامم وقد اتى تصحيحه مقترنا بالحسن عند الترمذي ذي الغناء ثم اغتن من قبل خمس خمسا اذ صح عمن قد ازال اللبس صلى عليه ربنا ما سبح مسبح واشرقت شمس الضحى فاغتنم الشباب قبل الهرم واغتنم الصحه قبل السقم كذا غناك قبل ان تفتقرا ثم الفراغ قبل شغل يزدرا واغتنم الحياه قبل الموت فليس بعد الموت غير الفوت وهو عن البحر اتى وصححا حاكمهم إسناده وصرحا بذاك حافظ الزمان ابن حجر وكم من الصخر تفجر النهر وبعد ذاك يسأل الخلائق عن اربع وتكشف الحقائق يسأل كل واحد عن عمره فيما قضاه وهو سر خبره كذلكم عن علمه سيسألوا هل كان في دنياه حقا يعملوا ثم عن المال الذي قد كسبه من أين ذلك الضعيف اكتسبه وفيما في دار الفناء أنفقه وما الذي في سعيه قد حققه وفيما أبلى جسمه هل كان فيه درب الهدى او الضياع المؤسف قد صح عند الترمذي عن ابي برزه ذي الذكر الحميد الطيب هل بعد ذا يحسن ان تضيعا شرخ الشباب لاهيا مستمتعا كمن رضوا بالهون والقعود في طرقات الناس كالقرود وكم ترى من للبان يعلك دوما وفي كل طريق يسلك او يقرض الفصفص قرض الفار وهمه تتبع السمار تراه دوما عابثا بالمسبحه هل ذكر الله على او سبحه وكل شاخص يرى صورته به تمطى مصلحا غترته وقوم العقال والملزاما وزين الازرار والاكماما كم ضيع الفارغ من اوقاتي عند وقوفه لدى المراه بل قد اضاع ما له الله وهب من صحه ومن فراغ ونشب وذاك والله هو المغمون اخبر عنه الصادق المامون صلى عليه الله مزان الثمر وما تبدى في ليالينا القمر من هذه صفاته لا يصلح للعلم لو كان ذكيا يمدح فكيف من كان بليدا جانحا لللهو فيه غاديا ورائحا